والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالفهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذن بعث اشقوها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها